ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم أ ب س وبسر ثم أ د ب ر و ا ت ك ب ر فقال إ ن هذا إ ل ا سحر يؤثر إ ن هذا إ ل ا قول البشر س أ خ ل ي ه سقر وما أ د ر ا كما سقر لا تبقي ولا تذر لوى حسن للبشر عليها ت س ع ة عشر وما جعلنا أ ص ح ا ب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم إ ل ا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب, ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آ م ن و ا إ ي م ا ن ا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض, وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ل ل ي ق و ذ ي في ن قلوبهم ل و مرض ا ماذا أ ر ا د الله بهذا مثلا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 إ ل ا أ ص ح ا ب اليمين في ج ن ا ت يتساءلون عن المجرمين ما س ل ك ك م في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ط ع ب المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أ ت ا ن ا اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن ا ل ت و ف ي ت ذ ك ر ه معرضين ك أ ن ه م حمر مستنفره فرت من ق س و ر ة بل يريد كل امرئ منهم أ ن يؤتى صحفا منشره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 التقوى واهل المغفره